فما تشاء ابن الهدا الله لك الفداء فما تشاء ابن الهدا الله حول لك الفداء. تستمع كل العدا ارواحنا لك الفدا ايه ايه تستمع كل العدا ايه اشين اشين ارواحنا لك الفدا ايه يا شرر اصحاب العبا ايه ايه لو قد ضعونا بالغبا ايه علي. يا شرر لو قطعونا بالضبا نمضي وساحات الإبا يحلو بها هذا النداء أين أرواحنا لك الفداء هلا هلا ثم عتشى يا ابن الهدى هلا بي أرواحنا لك الفدى للشاعر شيف الزرحى Järj segurançaítulo overstün nenilaisia. Järj vä v Anyway to 21ayta Emergency. Järj темперionsa ihmiset riss centresv Martineêus. Järjaa攻zos prépar كالفدا هلا هلا عرش لهم فوق المدعع ارواحنا على كالفدا وين وين حسين عن يا شبن النبي كبت يداه الناس دي اي كبت يداه الناس على الله لك الفدا الحب قد ما قد نشاء وفي الوريد عندما شاء فالقلب ما شئت يشاء فالقلب ما شئت يشاء ما دومت فيه السيدة وين وين ايه ما كنت فيه الشيقه <تصفيق> ارواحنا لك الفداء يا تمخان ارواحنا لك الفداء العيون سكنا والدمع أضحى موردة الله عليك الفدا جمر الهوى فينا اشتعل والعشق كالبدر اكتمل نهوة من الزر ابتدى أرواحنا لك الفدا خاضر من عالم الزر ابتدى أرواحنا لك الفدا جمروا الهواء في نشتعل والعشق كالفدرك تماما من عالم الذر ابتدى <تصفيق> الله ونعلك الفدا لا تتعب لا تتعب <تصفيق> الله <أرواحنا> ونعلك الفدا <تصفيق> حكمه Jussiina khalida Jumha Jumha Jumha قو شايفا ارواحنا لك الفدا. الفدا قد شايفا ويده هذه ارواحنا قد